وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فتوا فيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 قُلِ اللَّهُ شهِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنَّكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَد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 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَأَى إِذْ قُفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرْدُ وَلَا نُكْفِدَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استقعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما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 وَنَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ وَلَا طَائِرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا ثَرَهْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ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 ما تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أتو أخذناه بغتة فإذاهم مبلسون فقطع دابع القوم الذين ظلموا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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهل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 أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبه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 ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحفظ لا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مين ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه, تدعونه تضروعون وخفية إن أنجانا من هذه لنكون نمن الشاكرين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 أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يسقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوتيل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 إِنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُوْدَ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي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 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين الذي التهوت هشاطين في الارض حيران لهم اصحاب يدعون له اصحاب يدعون له أصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان الهدى الله هو الهدى وامرنا لنسلنا لرب العالمين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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَتَتْهُ الْآيَاتُ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا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 وإيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوح هدينا من قبل وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وياحية وعيسى وإلías كل من الصالحين وإسناعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذريةهم وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَقُتِدُوا قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القرآن ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوح إليه شيء أو قال أوحى إليه ولم يوح إليه شيء وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أنزل اللَّهُ وَلَوْ تَرَى الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصق أيديهم والملائكة تباصق أيديهم أخرجوا أنفسكم.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 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد ثَصَلَ الآيات لقُومٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَشَأَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرة. فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبباً متراتباً ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوات دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه يُنْبِتُهُ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ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 وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو قالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجني يحب بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرور ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصوى إليه أسئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه, وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون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 سيصيب الذين أجرموا صدر عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.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 وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم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 بذعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت بهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءٌ عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.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 وهو الذي أشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشات و النخل و أكله والزيتون والرمان متشابهاً و متشابه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 قل آذَكَرَينِ حَرَّمَ الْأُوْتَيْنِ أَمْ, أم شَتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُوْتَيْنِ نَبِئُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آ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 ذالك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون فإن كذبوا كفقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَهَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنى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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم في ما أتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.